ونستعينه ونستديه ونأبد بالله من شرورنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا منذل له ومن يهديه فلا هذيره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا أشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا الله الله بإذنه والسراجعوني لما بعد فإن أسدقى الهديث كتاب الله وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم أشهد المور مفزاتها كل السبحان بالله نقول بدات في وكل نقول في فينا ثم ان ماذا اريح الاخوه كمان يا المؤمنين اراكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والسلام عليكم الله سبحانه وتعالى اقصى بماذا ريتام اليوم سيكورavamo onega opust subhanahu wa ta'ala trazimo kogaun subhanahu wa ta'ala o pute pravi put nema nikoga moze uzat ne nikog ko može napravi putu puti. Zatim za iste najispravniji govor, Allahov govor, najbijav auta u pitanju govorova i poslanika Muhammedu alejselatu vesselam, ane gore stvari kod din sunovarija. Stvari ne u teme da reče Allah subhanahu što vi čajete, dersu مقرأة من أكيدة التحاوية تتمو والأكيدة التحاوية <تصفيق> لهم سنة أسبوك جانعا ويؤتمن لنا نريكي الله سبحانه وتعالى لريكي نقوى البصانيك عليه والسلام رحل درس قد تحدثنا وقرأنا جتال اسموه قوار لي وازناش عند أهل سنة والجماعة فقلنا أن التأويل بمعنى šta je značenje riječi su sekte drugi koji nisu ispravno poimeli iskoristili da kriju što znači Allahova govora recimo salik alesh el-selam bas mana ayatun ibn ta riječ je ovom te je znači što? At-tafsir Ta'uil bi mana tafsir I da, od Ano Sunne pravo bitno pojmanje ove riječi iz razloga što je prava definicija riječi at will, znači protumačiti nešto u skladu sa onim što je poruka rečenoga znači da prenesemo značenje Allahova govora i riječi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam onako kakota riječ nosi textu poruku sa slovo da ne bi se bi se prava da pranecem onako drugo značenje kao v to bih slučaj kod sufiske pravaća ko je su Kur'an tumačili, proje na oslruči se na tumačenje Muhammed sallam oni suzim ali atavsir albateni, pa karno to je i tako je tumači. Kur'an nosi poruk je koje namre svaqat u obočitih. su zalutali za razlih kodahna sunneta koji su prehvatili da tumači Kur'an u skladu sa onim što je bilo praqsa Muhammad prvi asahaba i nisu značenja nijakali ili drugači je tumačili. Možnije Allah Hva govara v ayaat ili Ar-Rahmanu ala arši stiwa. Znači ovdje, kako su protumačili ovu rijezd, oni koji su uzeli pravoslobodno tumačenje, ne osvrću se na pojemanje prvih generacije Umjesto reći uz visiju rekli su za gospodarju. Znači ovdje su dali sebi zapravo da te si slobodno. I na takav način su Allah ugovori. Znači da nikad ne znanjem da bi Allahu Shuh rekli mjesto da iznad arša, onda su rekli ta riješiti ne znači uzvisio se nego znači za gospodarju a to ne ispravnočenje jer nikovo da sabar 20 ajtela ali nije tako domaći Kur'an. Iče se bito slobodno tumačenje Kur'ana. Kako su zvali Muhammed valejs salatu ve selam po ine is Kur'anu odlučava osmo je trebala odina. Stojna inda qaulul mu'allif izasta nis maqadi'i pisa za ali tal imam tahabi rahmetullahi wal ma'ara ju hakun. Vokad usriya bin في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من الأولى وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصل الله عليه في الآخرة والأولى ريش في الزاق الكاجة والمئراج حق أزدق محمد صلى الله عليه وسلم يشتنى إيونيا صلى الله عليه وسلم رمسا والمسجد حراما والمسجد الأقسى Alhamdulillah da se sve vidim u budnom stanju uzdignuto neboša ondik je ihtiyol je šano subhana i akreme Allahu taala i Allah je šano ga ibnio sami sehtio bi biabi i nije njegovo srce lažiti smatralo ono što je vidjelo ineka salavategva poslanika rahimetullahi ve sellem almi araj ko to voz na to do gaja godinu dana prije ورسول قديم محمد عليه الصلاة والسلام قد قدق جل شأنه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقسى قد يجيس سورة سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقسى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا الله سبحانه وتعالى فرغم آية من سورة الإسراء فقع جهة اللجان سبحان الذي أسرى صلاة اليوم سبوغ ربا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والمسجد الحرام هو الكعبه مكه دول مسجد الاقصى قدس الذي باركنا حوله لنرياه من اياتنا دام فوقه مسرى سيدنا قرن الى صلى الله عليه وسلم از ذكر يتلشى شانه بيسام بيت فقاتنا ماذا ككشبيه الشرح او غشرهنا الم من الاروج اي آلة التي يروج فيها ايروس اكو وهو بمنزله السلم لكن لا نعلم كيف هو وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغر بكيفيته الاروجناتشوز ديغنوشيوز في بالله سبحانه وتعالى وزي محمد صلى الله عليه وسلم يتو سواري كويش ودغيبا tako da ne ćemo polemisati puno o وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظه محمد عليه الصلاة والسلام في برناسني مسبودن ومستعنوا الناس في الإسراء أنكيسو وفيتنو مئراجا وقال لي إذا رغمشتني فوضني هي رجانو كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده نقاله ابن سحاق عن عيشة ومعابية برناسي سيد ده إسراء فقال يودي برناسن ابن سحاق عيشة رضي الله تعالى معابية ده يتوبيلو وستيقنوش بوتم يقولون شيئا مما تيلا رضي الله عنهم الله تعالى والذين عن الحسن البصري نحوه استقصى فرانسيس الحسن لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الاسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده طلب ضرب زابازيتي دني ايستو قد كاجي مو دا يوستيغنو دا اسراء بلاو نيغون شلو شذكي يو spavao ili da je bilo budnom stanjem jer va huma makarona između toga je razlika Aisha to Muavija ta radijallahu anhuma ne govori da je to bio san Muavija i Aisha radijallahu ta'ala ne kažu da je to bilo dok je spavao va inma qala usriya bi ruhihi Buhari kaže sa svojim bićem svojom dusom uz dignut alejselatu ve salam a to što vidite je ono mišljenje nije radostojno odnosno ne da je ispravnije mišljenje داي محمد صلى الله عليه وسلم اذكروا اتي الاميدوشم وكذلك كان الاسراء مرتين مره يقظه ومره منام رشن اي صدق دا اسراء بلا يدن بودن ستان другий putu snu wasa o hadal qawl kanohom arad al jam ka ka da so jezdli daspoje izmed oni koji su rekli da bio u pospanom a drugi kada su rekli da bilo طراو يوكوشا يسويا عليديشيمو وكيدالي كيموهيمون من قال لذلكان مرتين مره قبل الوحي ومره بعده نكي سوراكو يوش دايو ميراجي سورا بلا بري من قال بل ثلاث مرات نكي سوراكو تريبوتا مره قبل الوحي يوندو بري اوبياي ومره بعده ادو باكوتا بوسفي وكلما اشتبه عليهم الاضق زادوا مره للتوفيق to, please, uh, uh, is... that, uh, are toledo boga što ne razumjeli kak sva objavljeni. Wa hadha yaf'aluhu du'afa'u al-hadith. Taqu qawri unay kai ne dovolno ne poznaju hadis, wa illa alladhi alayhi a'imatu al-naql. A ono što je na čemu يجو عليه مثل وسلم بعد البيعه ناقه ابيضه قبل الهجره بسنه يدن قدنو بره هجره بره تسنينه من مكه ومنى وكله وشهرين راجناي ان بره هجره قدنو في 200 ذكر هو ابن عبد قال الشيخ شمس الدين ابن القيم يا عجبه هؤلاء الذين زعموا انه كان مرارا وكيف ساق لهم أن يظن أنه في كل مرة تفرضه عليهم سلوات الحمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تسير حمسا فيقول أنضيتم فريضتي وحففت عن إبادي ثم يؤيدها في المرة الثانية إلى حمسين ثم يهدتها إلى حمس وقد غلت الهفاظ شريكا في ألفال من حديث الإسراء ومسلم أورد المسلم منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فاجاد رحمه الله تعالى انتهى كلام الشيخ الشمس الدين رحمه الله تعالى وناوب دي وراوغور شمس الدين عليه ويو فراو سيتودي اوني وكان من حديث الاسراء عاود الحديث كويس بيردوسنو حديثو كويس غو صلى الله عليه وسلم اسري بجسده في ال رسول الله عليه وسلم ترانسن تصويم تيالون على صحيح تويونو اشتي نايتاشني من المجلس الحرام والدكابه إلى المسجد الاقساء بقدس راكبا على البراق يحيينا يهلشي كويا زوال البراق جبريل عليه السلام والدروس والصحبه جبريل عليه السلام جاينا جاء جبريل عليه الصلاه والسلام فنزل هناك على زبرايل عليه السلام بنسي محمد عليه والسلام والمسجد الحرام والمسجد الأخساء تمس يسبس لي صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء إماما يتوية فرد بوضي يوب وصلانيك عليه السلام كو إمام وربط البراقة بحلقة باب المسجد يسفيز ويقراق يحلس زبراة والمسجد الأخساء ثم أرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا عند ويستوينوتي إذ بيت المقدسة أزدقنوت ونالي بلجانا بسا فاستفتح له جبريل فأي جبريل تراجل أن بده أطفالنا ففتها له فصمه أطفالنا بسا فرأى هناك عدم أب بشر فيتو فيديو أسا جبية وهو عدم عليه والسلام فسلم عليه فرحب به فأي منزبه السلام أو أم عليه السلام والسلام بردو في وردا للاسلام يظهر وينصران واقر بنبوته يثبت ورده بواسطه محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام ثم أرج به إلى السماء الثانية او داريوز دجنوت الثانيه فسطت له فايتوا له لترجنودم له فراء فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم ايتوي فيديو يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليه السلام فلكيهما سلوس اسنما فسلم عليهما نزره السلام فرد عليه السلام فسلمه وتقول له السلام فرحب به بدور درست سمو اسكازري وأقرى بنبوته فتبدل نقوه بسلانستو ثم أرج به للسماء الثالثة أعندها يوزي قنود وترشي هنا بيسا فراء فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه السلام فيتوب يوسف عليه السلام نزره السلام ورحب به اكتبط به إلى السماء الفقالية وقَرَّ بنبوةه يبغت محمد عليه السلام ثم ارجى به إلى السماء الرابعة او ذات لوك وكثرة نفسه فرأى فيها إدريس هذا هو إدريس عليه السلام فسلم عليه نظام السلام ورحب به وقَرَّ بنبوةه فمن يوهة اتكبط به يبغت فيه بسانسو's ثم ارجى به إلى السماء الخامسة عندما يوزغن على قفتاه مسا فرع فيها حارون ابن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته وعندما حارون اسراء هارون ابن عمران فسلم عليه هارون عليه السلام عندما نزل عليه سلام في السوق يثبت ثم اورج به الى السماء السادسه وعند الفرشستنا بس فلكا فيها موسى عليه السلام نزل موسى عليه السلام فسلم عليه أزوهم السلام ورحب به وأقرب نبوته فما يستطيعون بردست رسك عزه ويستطيعون بردست رسك عزه فلما جاوزه ما قلت يتشعونه محمد صلى الله عليه وسلم بقى موسى بقى موسى عليه السلام زفلقه يا موسى عليه السلام فقيل له فما يرتينه زشت فلتيش ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بؤث بعد يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته قالت نديتيا ندارا نداتهم يا بوسرانس و بوسر يمانا و يدخل الجنة إذا كنا أدعو أمتا بتي مرايم و يدخل الجنة الدموغة ثم أرج به إلى السماء الشامعة عنده يوز دقنود نسيد ما نبسه ثلاثي فيها إبراهيم عليه السلام والسلام فسلم عليه و به وأقرب نبوته استطاعه السلام ونسره ومسلام ويسره دبرداشه لسويك وتفرده نقوه قصنات عليه السلام ثم رفع الى صدرة المنتحد وانداتل لأ... وثبت من ابسه وانده محمد عليه السلام ذا زادني قاني تسير وكوية تشير يدرشه عليه السلام ثم رفع له البيت المعمور وانده أزدقنوته قتا المعمور ثم أرج به إلى الجبار وانداتل دا وآزدقنوت استوارته سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست اسمعه سياسمنا صبر شنه فدنا منه حتى كان قاب قوسيني أو, او ادنى بس بربريجيو اختار له سبحانه وتعالى قوس تو 1 لوك حديث محمد عليه الصلاه والسلام وتبرجيه بليزين ونقول له يا رب اختار سبحانه وتعالى وهو محمد عليه الصلاه والسلام نبي نبي لشيء فاوحى إلى عبده ما اوحى فامى الله سبحانه وتعالى بيابي ونصي وبيابي عليه 50 صلاه فرجع حتى مر على موسى فقال بما امرت قال بخمسين سلا فقال إن أمتك لا تثيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخريف لأمتك فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت فعلا فعلا به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه هذا اللفظ البخاري في سحيحه Znači, da je Muhammad sallalahu alaihi wa sallam Nakon objava koje je mi dostavljen, namaz U povratku, kada je bio kaj Musa alaih sallatu wassalama Kada je ubitan, šta ti je naredil storitel subhana Rekao je da mi je propisao, padesjet namaza Onda je, Musa alaih sallam rekao Da umet neće moci to podnijeti, sam to biteret Brati se pa moli gospodara svoga Da umani taj broj Fasov وكرينا وفرما جبريل وليسته والسلام كودا تراجي قصتاتشو جبريل نبكاسن يفرهمتي براتيس سورة سبحانه وتعالى نشعب نعيق وميست جل شأنه في تقوش زورشا وعواي هديس كو فرماسي البخاري وفي بعد الترو فبدع عنه أشرا ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفة فلم يزد يتردد بين موسى وبين الله تبارك فإن الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيق فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم فلما نفذ نادى مناد قد أمديت فريضتي وخففت عن إبادي ودرقين برداء ودرقين لأنسما برداء سلساء ليس الله عليه وسلم رجع السبب سبحانه وتعالى Više je puta, čak kad je bilo 10, pa se vratio, pa me propisao pijet. Pa kad je rekao Musa, vrati se traži je onda je rekao, sr.a. v konsu kad istahijetu, ja se stidim da molim gospodara subhanahu wa ta'ala, nego sam zadao da sonim sami i prihvatam to, a onda se šuo glas, amdajtu paridati, ja sam propisao svoj fard, to jest namaz, wa hafastu ani badi, i ulaqšao svojim rogovi. بالمد اجتل شأنه امه محمد صلى الله عليه وسلم بل ليست بيره ديننا الصلاه وهي الصلاه اول اشاء وقد بده 5 وتعالى لامه محمد عليه الصلاه والسلام وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابه في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل باين راسه وأن الصحيح أنه راه بقلبه ولم يره باين راسه أقريباً لا أقريباً لا وكما أقصد أصحاب رضو الله تعالى رزيلاً لكوفيتاً نوبيجينا صورة لسبحانه وتعالى داليا محمد صلى الله عليه وسلم فيديو صورة لسبحانه بس مرة أقري لا يسبران لا دقائي فيديو صورة لسبحانه عن عشما ولم يراه بأين رأسه أجد ما كذب الفؤاد ما رأى صورة النجم ولقد رأاه نزلة أخرى عن نجم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مرء جبريل اتي محمد صلى الله عليه وسلم في سوره النجم ولا قد نزلة أخرى اخرى غا بيديو يغري фут odnosice na dżebraila alayhi محمد صلى الله عليه وسلم مما دوكز في دغا اوچما فيديو لقدا فيديو سكن استوريت رس انا تعالى واما قوله تعالى في سوره النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنو وتدلي المذكرين في قصه الاسراء فإن الذي في سورة النجم هو ذنوب جبريل وتدليه كما قالت آيشة ابن مسقود رضي الله تعالى عنه ماذا هو, هو سوري محمد صلى الله عليه وسلم نقول نفسنا سورة سبحانه وتعالى نقول جبريل عليه السلام دقوا هديثه في اسمه بروتشتر غوري أوتما دس محمد صلى الله عليه وسلم فريبليجيوس وما سورة له حتى كان قابق وسيني أو أدنى kaoste luukili dva roč. Znči da je Muhammed sallallahu alayhi wa sallam bio naib mezoj, yani istorija nasuhana huwa ta'ala ila zgwara wa sa storiten bez posrednika. Ve inne qala allamahu shadidul quwa zumratin fastaga wa huwa bil ufuq alaa thumma dana fatadalla. Ve yasema wa ayat kuma dhurshan govorio događaju, Jibril alayhi assalam, jer واشيه يد ناهديهو في بدايه الوبيه عندما مي اوبعدنا ربك الذي خلق تلا يوم ذي رجاي وكدبنا ميراج ذلك يتذيدوا ضعف كفه او نغوم في كلها راجيه الى هذا المعلم الشديد القوي وأما دنوت وتدلي الذي في حديث الاسراء فذلك سريهم في أنه دنوه ربك تبارك وتعالى وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام رآه مرتين مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى ومما يدل على أن الإسراء في في اليقظة قوله تعالى أولا ذي محمد صلى الله عليه وسلم ويقوم بسيطة ويقوم بسيطة سورية لأ سبحانه سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى الذي باركنا حوله والأبد إبارة عن مجموه الجسد والروح سبحان الذي أسرى بأبده سلبنا نعونا إكو يبرني السبوغة ربع ورسكم يزيكو ريش عبد قد نسيسنا إثيرو إنا دوسم فعشي عبد ودرسميه دايو براو دوسنا جيني دايو برنسن إثيرو مي إدوسم والعبد ببارة عن مجموع الجسد والروح كما أن الإنسان اسم المجموع الجسد والروح إسوك فقال يوم إنسان فقال يوم إنسان ودس بيس لدوسم نتيج وهذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح فيقول الإسراء بهذا المجموع ولا يمتني ذلك أقل ولو جاز الاستبعاده سؤود البشري رجازا لاستبعاد نزول الملائكه فذلك يؤدي الى انكار النبوه وهو كفر قال انيرشود ابو دزوف يكوزدغنتو ستييلو ميدوشون створцеле سبحانه وتعالى اسوكا استنيهشود سبوطانه ملائكه على زمير ير ملائكي زيве وциному небес има асспозде викотреби на زمير исто такоде الله سبحانه وتعالى سвога робоอ озвисио не треба занехати يرони кои не ето споздене كفرا اتنيما اسنوا اذا ثانيه يكو وسن الله عليه والسلام فان قيل فما له في الاسراء إلى بيت المقدس اولا فالجواب والله اعلم أنه كان ذلك اظهارا لصدق دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم المراجعه حين سالته قريش ان منع بيت المقدس فناته لهم وأخبرهم عن أخبرهم التي مر عليها في طريقه ولو كان أروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك إذ لا يمكن اتلاؤهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه وقد اتلعوا على بيت المقدس فاخبرهم بناته قال كاقفة مدرسة دائاء محمد صلى الله عليه وسلم فرمساً فرود بيت المقدس لست نعمل مع مكة وزي قال الله أعلم لبي فوت بردي وصفك iskranost toga što pozitio, što će prenijeti gašnije. Jer da ona me što je na nebesima, to nisu poznavali. A kad im je opisao Mejten Laqdis, Mejten Laqdis i sve detalje u njemu, onda nisu mogli da potvrde da je to tako. Jer sallallahu aleyhi ve sellem je opisao Mejten Laqdis istinski onako kako postoji da je, kao su istina. I zato tada znamo da je nazvat Muhammed Abu Bakr al-Siddiq, imenom al-Siddiq. Zbog čega kada imi rečeno u druga žaju pa kad surekli šta onoj tvoj Asahim šta gori Mohammed salli salli salli salli sallim Kale da je si noć pronesen Masjidilaqsa Kada je rakao Ebu Bakhra radi allahu teala Jel to u rakao Mohammed salli salli sallim Kada je si Kale uktadaq To je istina Izbotova je nazad al-siddiq Hvala je na ono što gori Koslani ka li sada sada Fani je imen to ubi haber seba Ja sam povjerovav uvijest kvala Kada se nebese sadama Naći da nije sumnjao ono što kaže poslanih selala, ali najmanje da to je bio otvrli koji prihvaćao din i povjerovao ono što se objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Wa fi hadisil Mi'raj dalilun ala thubuti sifati aluluhi lillahi بصورة الله سبحانه وتعالى تقود أيها الهديث في البخاري يصنق وترجعه الله سبحانه وتعالى يزند قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به قياسا لأمته حق أمريش مؤلف الإمام تهاوي رحمة الله عليه الحوض الذي أكرمه الله تعالى به قياسا لأمته حق دا يستنى حوض محمد صلى الله عليه وسلم عزويا izvor vode na kome će se napojiti sledbenici Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kako ćemo vidjeti a da izvor od Keusara min neher al-Jannah da izazi ta izvor avda wa al-Jannah al-ahadith al-warida fi zikri al-hawd tablughu hadd al-tawatur rivaha من الصحابة بدء وثلاثون صحابيا رضي الله تعالى عنهم ولقد استغسر طرقها شيخنا الشيخ إماد الدين بالكثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه في الكبير المسمى البداية والنهاية في حديثك يوري وتم حودو لا يستند دستجو ستبن متواتر قاوش تيتو سبرو إبرا نسيه تريد ستنكلف وأصحاب رضي الله تعالى عليهم ويفردها عسره يساق بي وإماد الدين ابن كثير قصوم دير البداية والنهاية فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حودي كما بين أيلة إلى سنعة من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد النجوم السماء وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ليردن علي ناس من أصحابي الحودة حتى إذا عرفتهم يختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أهدثوا بعدك رواهم مسلم وهذه كفرنس البخاري ومسلم قال الله عليه وسلم إن قدر حودي دير بروستر حودة كما بين الأيلة إلى سنعة من اليمن قلت لنشيء المدينة بدأ السنعة في اليمن وان فيه الاباريق كعدد النجوم السما الى يبروي بوسدا كوم سكورستيا هاوستيا يبروي زيدان نبيشما اموس ينبراسي لا يريد نعليه ناس من اسابي التي دوشي نيكي од мои другова هاуду فقد هنيء بوزдам نيكي одни изгубиче لا تدري مع احدث بعدك تي نزاش وروى ابن ام احمد ان بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اقفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقفاء فرفع رأسه متبسما اما قال لهم وهما قالوا له لماذا ضحكت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انه نزلت علي انفاً سورة فقرأ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حتى ختمها حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله أعلم قال هو نهر أعطانيه ربي أز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته أدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أهدث بعدك بيستوى هادثكم كلانس محمد أمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الله عز وجل نبي عليه الصلام سпустио главу jednom pa se podigao kako smio se se. Uporedaj, ilsao se oni nasmjali poslanik korese seva i zao naselmali pa im ufitan sallallahu alejhi ve sellem. Lima dahikta zašto se se nasmjao, pa elah kva sallallahu alejhi ve sellem inahu nazzala alayya. Spustena عن سوره الكوثر حتى ختمها ذكر يا ان اعطيناك الكوثر صل لربك وانحر ان شانك هو الابتر ثم قال ويرىك صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الكوثر كوثر؟ قالوا الله ورسوله اعلم الله ينقو رسوله السلام ما بل قال هو نهر ركاو يريك اعطانيه ربي داوم يا غضار ميه از في الجنه جنته عليه خير كثير أن يذلك ودبره ترد عليه أمتي أن يمتسنف ويتموه أمتي يوم القيامة هذا القيامة عانيته أدنى الكواقب فسو تشابيتي يختلج عبد منهم فأقول يا ربي فسو تشابيتي وان يودموك أمتي فسو تشابيتي رشانو إنك لا تدري إذا لنزناش شتصون هو لنوو فسو يتبع رواه مسلم ولفظه هو نحر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه والباقي مثله وفرداه مسلمه ليست تقواك او اوبجا غسد سبحانه وتعالى صون ربك ذلك خير اذا تيجي امه نقيه صدريك وما نذلك انه يسخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض والحوض في الارصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أخوام قد اعتدوا على عقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزهن السراط ومثل هؤلاء لا يجاوزهن السراط 2-2 يمكن أن يتعرف إذ ودواء سيلة ودل إذ وراء كحوض وإذا نقوم بحوض يحوض نيوز بريه أوبراتون بريه فرلس كالسراطة أرشبت أنا عدت أمين وقد أصبحت أساسا وقد أقول محمد صلى الله عليه وسلم منذ شعبه الأمر روى البخاري ومصري من زندق ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرتكم على الحوض أنا ثرتكم على الحوض والثرة الذي يسبق إلى المعنى دا صلى الله وسلم راقوا يا سم اذنيه اولي الذي سيناوي في السحوه رواه البخاري وان سهل بن سعد الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني فرطكم على الحوض من مر من مر علي شرب ومن شرب لم يظمى أبدا لا يريدني علي اقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم قال ابو حازم فسمعني أنه معنو ابن أبي أياش وأنا أهدثهم هذا فقال هكذا سمعت من سهل فقلت نعم فقال أشهد على أبي سئيل الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي سحقا أي بؤداء ففرنسي بخاري السهل بن سيد عمساري رضي الله تعالى عندي رقى عليه الصلاة والسلام ياسم فريوني سنابيتي شحاوده وقبروجي بوخاي ميني ينجي سنابيتي نيجي سي посليه نيجي по ореднети доси се народ кое я познавам и они мене знаат па че видожв раз мети раз би се мо раз قال سمي نعم قال اشهد على ابي سعيد الخدري لما سمعته وهو يزيد يا سيدنا يا سيد تو اي يا سمچويش من faqul innahu min ummati da ta skupina koja će biti razdvojena od poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je od ummeta Muhameda sallallahu alaihi ve sellem al-dasudan koji والذي يتخلص من الحديث الوارد في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من الشراب الجنة من نهر كوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأتيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساء أرضه وتوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر وفي باد الأحاديث أنه كل ما شرب منه وهو في زيادة واتساء وأنه ينبت في حال من والردراد من اللؤل قدبان الذهب ويثمن الألوان الجواهر فسبحان الخالق الذي لا يأجزه شيء هذا يكون سجعه وهذه سما وهو حوضه وهو حوض ولكن هذا يبلم هذا يدرج الجنة إذا كوثر إذا بيلي لبن ميكة وأبرد إذا يخلطني وذلدى i da je slađi od meda, i da je prijatniji mirisom od, od miska, i da je u velikom prostranstvu, tako da svaki dio, znači kao da prelazimo mjesec putovanja, mjesec, puta, znači da, njegova veličina toga, hauda, je kao što bi putovali mjesec, i da se kako se napijemo odakle, da se njego, da se uvećava. وقد فرد, فرد في أحاديث إن لكل نبي حوضا وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردة وفرده يقول لك فسنواتي اسمواتي إما أني كنت مترى في هذا أني بردوستيان ألقائي سميني ونبع واتشارك ونبع ونبع لكن فكي فصلاني صلى الله عليه وسلم سيمتي سيزوك يحوض أديني فلمنتي يحوض محمد صلى الله عليه وسلم قال الألامة وابدو الله القرثبي رحمه الله تعالى بالتذكره واختلف في الميزان والحوض ايهما يكون قبل الاخر فقيل الميزان قبل وكيل الحوض ذكرت بياسكراني spomenuto u djelu etikeira dali je biti vizan prije ili haud mizan mjesto je biti vaga na djelu robova الميزان قبل ليتنا اي الميزان prije أي اي ستقول ليتنا حوض قبل ميزانه قال ابو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل قال ذا إيس برامني يتوه دا يحاوذ ديلا قال القردبي والمعنى يقتديه فإن الناس يخرجون إتاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والشراط قال ذا بري إيس بريتو ذا إيس بريا نحاوذ يبدو نكوين نتيما ونيكو يبدو في روالي نتي بريا نكوستو يبدو وبرسنا تاني هو ديلا يخرجون إتاشا من قبورهم كما تقدم وفي كتاب كشف علم الآخرة حكى بعض السلفي من أهل التسنيف أن الحود يورد بعد الشراط وهو غالط من قائلين لكن سبحانه لذا يحود قصر الشراط قال القرطبي هو كما قال ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك أنه في هذا الأرض بل في الأرض المبدلة أرض البيداء كالفدة لم يشفق فيها دم ولم يظلم على, على ظهرها أحد قد تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القدع قردا أبرا وطاق حاوض شابت أننا زمني هو يفوشت يساد إذا زمني أن أقوم كيامة بيتي فرمياً وطاق إذا لم يكن أبرا وطاق حاوض إذا لم يكن أبرا وطاق حاوض إنه زمني لم يكن أبرا وطاق حاوض وطاق حاوض محمد صلى الله عليه وسلم فقاتل الله المنكرين للوجود الحاوضي وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم الأتش الأكبر والله سبحانه وتعالى نسي قومه من بني قوله والشفاعه التي ادخرها لهم حق كما روية روي في الاخبار رئيس الامام الطحا رحمه الله عليه دعى الشفاعه ويلا سبحانه وتعالى اصطبي الله عليه وسلم يوي بيردوستيني برادما برلسينو الشفاعه ان زوزمان الشفاعة في مرازنه فرسة منها ما هو متفق عليه بين الأمة تو يونو نصدس أمة محمد صلى الله عليه وسلم بدن شفاعة الصوجيو ومنها ما خالف فيها المتزلة ونحوه من أهل البلع يونو نجمسو وصل البني كاساكتي كوستس ماتزلة صلى الله عليه وسلم نسي قليسو زنيقا للشفاعة النوء الأول الشفاعة, الشفاعة الأولى وهي الاذنه الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر اخوانه من الانبياء المرسلين صلوات الله عليهم اجمعين الشفاعه هي بوسبله دع محمد صلى الله عليه وسلم في ستي ساء محمد صلى الله عليه وسلم او اي ضريب посланика عليه الصلام وتو ناي بيشي شفاعه قال چه محمد عليه الصلام بوسردات قد ستورتال سبحانه وتعالى ذا ابرشون قدرته وهروبها وفي الصحيحين وغيرهما من جماعات من الصحابه رضي الله تعالى عنه مجمعين أحاديث شفاء منها عن أبي هريد رضي الله تعالى عنه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفي عليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسموهم الدائي وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكلب ما لا يثيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلاغكم ألا تنظرون من يشبع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون عادم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفع فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفى لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غذب اليوم غذبا لن يغذب قبله مثله ولن يغذب بعده مثله وإنه نحاني عن الشجرة فعصيت نفسي فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا ويقولون يا نوح أنت أول الرسل لعهل الأرض وسماك الله أبدا أبدا شكورا فاشفى لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول نوحنا للسلام إن ربي قد غذب اليوم غذبا لم يغذب قبلهم مثله ولم يغذب بعدهم مثله وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم عليه والسلام فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول إن ربي قد غدب اليوم غدبا لم يغدب قبله مثله ولن يغدب بعده مثله وذكر كذابته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفاك الله في فبتكليمه على الناس اشفى لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى إن ربي قد غذب اليوم غذبا لم يغذب قبله مثله ولن يغذب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال هكذا هو وكلمت, وكلمت الناس في المهن فاشفى لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول لهم إيسا إن ربي قد غرب اليوم قدبا لم يقدب قبله مثله ولن يقدب بعده مثله ولم يذكر ذنبا اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون فيقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفى لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فأقوم فآتي تحت العرش فأقو ساجد لربي أز وجل ثم يفته الله علي ويلهمني من محامده وخسن الثناء عليه ما لم يفتحه ألا أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تؤتح اشفى فأقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي ويقال أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم سركاء الناس فيها فيما سواه من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مسرعين من مساري الجنة كما بين المكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى اخرجاه في صحيحين بمعنى ان الله صلى الله عليه وسلم قال يسجي كويي غوري محمد صلى الله عليه وسلم و ده ابو رضي الله تعالى عنه ليس الله عليه وسلم دم يدنا سنه وميسا وبوتك يقول يديه فيا ركا صلى الله عليه وسلم يا سم بوجه لودي سيد الناس ندار كيانته في دار سناته zašto je to Allah tejalashuno sa kveti na jednom mjestu jesmao mu daji vajan feduhun besavo vatednu šemsu, pa će sunce se približiti, pa će ljudi postići od tuge i od od huzno znači, od tog dana od žestine, kada će sunce biti znači, približeno njima pa će osjetiti veliku tegobu pa će neko reći od, od tih skupina zar ne vidite u čemu smo da neko od nas, da neko od Posreduje kod gospodara naših Pa će neki otići Adamu a.s. I reši O Adam, ti si otac čovješenstva Allah te stvorio svojim lukarnam I udahnu u tebe dusu I naredio melekima da ti učine seđu Moli Allaha Da nam olakša U ovom stanju kome se nalazimo Pa će reći Adamu a.s. Zaista moj gospodar Se danas rasrdio Srđbom kojom nikad nije prije neće poslije Na da taj dan kad budu okupljeni svi na jednom mjestu, pa će Adama reći Allah gus indehuna šadjara. taala zabranio od drveta, pa sam ja učinio bio nepokoran. Pa će reći ja se za sebe bojim, za sebe bojim. Daži, da ale nemaš taala idite nekom drugom, idite na Uhali pa će doći Nuhu Alicetovicenam, isto tako prenijeti istotno so i Adem Alicetovicenam Pa će isto recit tako Nuhu Alicetovicenam Moji gospodar se danas nastrblio sržbom kojem neka nije prije, niti će poslije Ja sam imao dovu sa kojom sam molio protiv svoga naroda A to je kada je Nuhu Selam zamolio Allah wa Ta'ala Da ne ostavi nijednog nevjernika na zemlji a pa su svi poplavljeni i uništeni poplavu, Onda će reći idite nekom drugom idite Ibrahima pa će doći Ibrahima očeran, isto je tako izditi kao što su i predsjednim poslanicima pa će reći Ibrahima očeran, Isto što je rekao da jeste se moj gospodar danas rasrlio srđbom nije nikad ranije nici poslije pa će spomenuti isto tako bojim se za sebe, bojim se za sebe zbog detalja koje je spomenuo kad je u pitanju kad je rekao prenesenu prenesenu u tri slučaja kada je hađar kada je rekao je uht njegova supruga kod ladara kada je rekao inni se kim kada je rekao ja sam bolestan kada su mu došli kada je lupao i onda kada je rekao da je najveći pa nema snagu zbog ti dijela da bude od onih koji posrdio kod svrtelja subhanahu ta'ala idite musa ali će doći sara kada dođu musa ali će sara isto kako će reći moj gospodar se rasrdio danas što nije nikad ranije nije kasnije Va inni katel tu nevsen, ja sam ubio osobu koju nisam pravo da ubijem. Ja se bojim za sebe, ja se bojim za sebe. Idite, Ica a.s. Pa će doći Ica a.s. Isto tako, pa će moj se gospoda rastrdi. Stržbom kojem nikad nije ranije, nic je poslije. I nije spomenuo detalj ili neki igrije. Liko će reći, idite nekome drugom od mene. Idite Muhammedu s.a.s. Pa će doći Muhammedu a.s. s.a.s. بشرى شي يا محمد انت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم محمد في شي الله poslanik sallallahu alaihi wasallam خاتم الانبياء petatri poslanika Allah ti je prostio sve grehe posle traži kod gospodara subhanahu taala da nas rešio ga stani kom se nalazimo pa će usta ti muhamed sallallahu alaihi يُنْهَمُونَ من الْمَحَامِدِهِ فَجَسْلَاوِكِ وَلِيسَتِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَبْلِيسَتِي أُفِيسَتِي أَنِ اشْتُ نِكَلًا نِيَ رَانِيَ بِوَسْنِي دَكَاجِ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ فَجَمُبِثِرَشَنَ يَا مُحَمَّدُ وَارْفَعْ رَأْسَكَ دِقْنِي سْوَيو غْلَاوُو تْرَاجِي بِجِتِيدَاجُو فُوسْتْرَادُو بِجِتِيُودَوِلِيَنُو فَجَرِشِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي هُوَ مَي غُسْبُو يا ربي أمتي أمتي كوسبدار موي أمتي موي أمتي يا ربي أمتي أمتي موي أمتي فيقال فشم بيت رجنو أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن أزمع سوق أمتك قوينيش بيت يبراتون آباتي فدسنو سترعن براتة جنتك يبديهم جنة وهم سركاء الناس فيما سواهم من الأبواع عنش بيت زايد نصوني ما قوينش ندرق براتة ولزتي والذي نفسي بيده بإن اعونه تكون منغا اخي روسي моя душа ده између тих врата جننه جاء ي كاو اي други كاو што је између مكه и بوسре اти нај толха апластанство на улазу на та врата која ће والعجب كل العجب من اراده الائمه لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون امر الشفاعه الأولى فيه أن يأتي رب تعالى لفصل القضاء كما ورد في هذا كما ورد هذا في حديث السور فإنه المقصود في هذا المقام ومقتل السياق الأول الحديث فإن الناس إنما يستشفئون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء أن يفصل بين الناس ويستريه من مقامهم كما ذلت عليه سياقته من سائر طرقه فإذا وصلوا إلى المقام إذا وصلوا إلى المحشر إنما يذكرون الشفاءة في أساة الأمة وإخراجه من النار وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المؤتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه نس السريح في رد عليهم فيما ذهبوا إليه من البيئة المخالفة للحديث حفظ كراد قال فقط ندوه ما ليس يذكر فقط يذكر بعض الشفاعه وما يما فقط حديثا ثانين ليس فقط اذكر سوى تفاصيل جاء التصريح بذلك في حديث السوء ولولا خوف الاثاله سكتت بتوله لكن من مذموم انهم يأتون عادا ثم نوها ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم ياتون رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم فيلهب فيله فيسلو تحت الأرش في مكان يقال له الفحص فيقول الله ما شأنك وهو أعلم قال رسول الله عليه وسلم فأقول يا ربي بعدتني الشفاء فشفعني فشفعني في خلقك فاقضي بينهم فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فاقضي بينكم قال فأرجع فأرجع فأكف مع الناس ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمان ثم يجيء رب سبحانه وتعالى لفصل القدائم والقربيون والملائكة المقربون يسبهونه بأنواع التسبيه قال فيدأ الله كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول إني أنصدت لكم منذ هلقتكم إلى يومكم هذا أسموا وقوالكم وأروا أعمالكم فأنستوا لي فإنما هي أعمالكم والصففكم تكروا عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إلا أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة فيقولون من أحق بذلك من أبيكم إنه خلق الله بيده فنفع فيه من روحه وكلمه قبلة فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم إيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآت الجنة فآخذوا بحلقة الباب ثم استفته فيفته لي ف... فوهي ويرحب بي فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له شاجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أدن بي لأحد من خلقه ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع شفع وسل تؤته فإذا رفعت رأسي قال الله وهو آلم ما شأنك فأقول يا رب وعدتني الشفاء فشفأت فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل قد شفعتك وآذنت لهم في دخول الجنة الحديث رواه لأئمة ابن جرير في تفسيره والتبراني وأبو يال الموسيلي والبيهكي وغيرهم وشفاءات بربيل سبب منتو بيش هديسة اوداناو ديستو من يسبي وانتاليكو يسمو بريتنو سبب quando da che bitte uvedeni in jennat e che Muhammad sallallahu alaihi wasallam previo a dverti vrata jennat e uci jennat basti Allah subhanahu wa ta'ala nasirzu quando si الدرجا وهو النب الثاني والثالث من الشفاعه شفاعته في اقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنه في اقوام اخرين قد امر بهم الى الناق ان لا يدخلوها الدرجا ورث الشفاعه اترجا ونيمكو تشيا سديلا بلا محمد صلى الله عليه وسلم لكي تيجي اسئله ديالها بلا ضره ولا شيء اصلا بيتيوا وادن الجننه تيجي و باتره شفاعته صلى الله عليه وسلم في رتق درجات من يدخل الجنه فيها فوق ما كان يقتضيه سبب اعمالهم وقد وافقت المعتزله على هذه الشفاعه الخاصة وخالفوا فيما ادوا من المقامات مع تواتر الحديث فيها جت ثبوت شفاعه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتي ماتي جاء اذا تروني كجنه نيكي ادني ان جده شنو عزوسينا ستيبنا كذا سب وكيلها قائما لا وديما في وجهه ميسو الجنته بسبب شفاعته فلان يكر في قوم قالوا نجزوا له شفاعته لكي يتاكل الناس اذ يشن جنته انه الخامس الشفاعة في اخوام ان يدخل الجنه بغير حساب ويحسن أن يستشهد لهذا النوع في حديث ابن محصن هي نداء له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اجلهم من 7000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب والحديث مخرج في صحيحين veza vest nasheha ata atoya da ki sallallahu alayhi wa sallam se zauzimati da u dženneti naki ko inesimati u bil oste obraćano kao što je slučaj u Kaše kada je tražio od 70.000 ljudi će u džennet bez dono računa vai Ukasha moli tražio od Muhameda sallallahu sallam da bude od pa je rekao ali se to se ram anta minhum ha pa trosao drugi da saaba tražio kare seba kakafi Ukasha veza beta ovrša šefata kome nađi neko traži od Muhameda sallallahu alejhi ve on bosrduje da bude posrednikom do uđi u džennet zato molim volite Allah dželle celal te mu do ne zabranila nevo šedš šefate u taktifu azabe a men istehqe ke šefatehu fi ame abi talib an yukafif anhu azabe šefata ajojda alise أبي تالبة كوية شابت يونينجي من الزنامة جهنمة يعني إذا وزمت قال القرزبين في تذكرة بعد ذكر هذا النوي فإن كيل فقد قال تعالى فما تنفوهم شفاعة الشافيين أشتاقنا منك وقال إن الله بريش فما تنفوهم شفاعة الشافيين سورة المدسر قد السيطرة المعيس قيل له لا تنفوه في الخروج من النار يعني إذا وقلت Muhammed a.s. ne može se zauzimati niza koga od sanonika jahennema da bude izveden iz jahennema to ne znači da neće imati pokućnost šefaata da nekim sanonika vatre bude umanjena kazna kao što je slučaj ebi i taliba ovo je reči stvorite odnosi je se neće im koristi šefaat to reči neće im koristi šefaat da budu potpuno izvedeni iz jahennema znači jahennemli koji nisu imali imana u svome srcu ni najmanje neće imati koristi znači neće moći da si nikada izvat أعظنا الله إياكم هنا صلى الله عليه وسلم النمو السابع السيد مابرسة شفاعة شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم في صحيح مسلم السيد مابرسة دعا عليه السلام في وسلم يقول في سبحانه وتعالى لسوي أدبيرني كأبود وبداني الجنة إذا كنت أبود أن يؤذن الجنة كأبود وبداني الجنة كأوستي أفرادهم حديث أفرادهم مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيء في الجنة ياسم تربي أدني كي تزوزمت دونك وجي وجنة يأسمع مستشفاءته شفاءته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار ويخرجون منها الشفاءة قسطانيك صلى الله عليه وسلم وإن أدني أدني كي سومر لي أصبهم سومر لي بلي كي قريه الشفاءة قسطانيك صلى الله عليه وسلم يوجد وزرقهم سببهم يجب أن يزبطوا oni koji zvierovali a počeli su imali velike grijeh nisu se pokajali vakat tawatrat bi hada al-naw'i ra hadith wa qad khafiya ila madalika an al-khawarij wal mu'tazila fakhalafu fi dalika jahlan minhum bi sihhati al-ahadith wa anadan mimman alima dalika wa istamarra al batateh atiza suno li hadith ko gore oteme i ako su mu atazila il khawarij nam smatayu اعلى سنن الكوچنه ده svakih vjernih koji imao imana u svom srcu da će mu konačno biti dženna akhu umra wa sa'imana taman kari ma veliki grijeh jeva šefaat poslanika sallallahu alaihi wasallam biće uzrokom sebebom za ahli al-kabair vlasnicima velikih grijeha da posredstvom poslanika sallallahu alaihi wasallam Jova se šafaće ponavljati četiri puta kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I svakoj poslednje što isto za koje je svojstvo će biti, da će imati učešće u tome i meleki i poslanici drugi i vernici. Po mehadisihadha an-nabi hadis Anas ibn Malik radi anhu. Hadis koji govori o ovom šafaću, je hadis koji prenosi Anas ibn Malik, rekao je Rasulullah sallallahu شفاعتي لأهل الكبائر مو شفاء جميتزا гляснике велики греха одмога البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال الأنزي قال استمع استمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا فذهبنا إلى انس بن مالك وذهبنا معنا بثبات يوناني يسأله لنا عن حديث الشفاء فإذا هو في قصره فوافيناه يصل الضحى فاستأذنا فألنا لنا وهو قائد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من هديث الشفاء فقال يا أبا حمسة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن هديث الشفاء فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة فكان يوم القيامه ما جاء الناس بعضهم في بعض فياتون ادم فيقولون اشفع لنا الى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بابراهيم فإنه خليق الرحمن فياتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فانه كريم الله فياتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فانه روح الله وكلمته فياتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له الساجدة فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع, يسمع لك واشفع تشفع وستلتأتا فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انتلق فأخرج من كان في قلبه مقال شئيرة من إيمان فانطلقوا فأفعل ثم أودوا فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له الشاجدة فيقال يا محمد ارفع رأسك فقل يسمى لك واشفى تشفى وسل تؤتى فأقول يا رب أمك أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في خلبه مثقال زرة أو خردل خردلة من إيمان فانطلقوا فأفعل ثم أودوا فأحمدوا فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجد فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تؤتع واسفى تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انتلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثل قال حبتي من خدل من إيمان فأخرجه من النار فانتلق فأفعل قال فلما خرجنا من عند ينسل قلت لو مررنا بالحسن وهو متوارن بمنسل أبي خليفة وهو جميع فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمناه عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من, من أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا بالشفاة قال هي فحدثناه الحديث فأتينا إلى هذا المودي فقال هي فقلنا له فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لك حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا فقلنا يا أبا سئل فهدثنا فدحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم هديثي كما هدثكم قال ثم أعوده أؤذ الرابع فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تؤته واشفى تشفع فيقول يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وإزتي وجلالي وكبريائي وأظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وهكذا رواه مسلم حديثه يقول ورسل ovo je vrsti šefata Kada će se da uzimati za One koji su činili veliki grije I da će se vraćati dva, četiri puta Da svi oni koji su znači, Učinili greje, Ali su u svojom srcu prosili Najmanji truni imana Da će na kraju biti izvedeni u džinne Da bi na kraju u ovom hadisu Kogu od tjene si su Ostao dio predaje koji kaže da je prenosio i prije Možda kad tad ne spomenuo A on ga nam je prije spomenuo pa kaže Al-Hasan da rekao u zadnjemi, da mu biti rečeno po slaviku sallahu aleyhi wa sallam da uzme izvede iz jenneta svakoga onoga rekao jednom la ilaha to je zadnja vrta ima znači koje sa da je rekao jednom la ilaha ilaha da će biti Allah nasačeva vratre, neka Allah